بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا افعئنوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أكنجد ربي إن يرجع بروه نذكر نشكر جدّين إما ربوة، أكّatha إتى إتذكّرني فيه، أكّatha إتى إتغارقار صفاتنا، رت إتغارقار صفاتنا للي هي معفي جرججوب. نم ربي نذكره ربي نشكره رب عبادة ثلاثة ثلاثة تي بلا صبري أن أفراده رب الآن إذا قدرته خيري سلا جرتهن دائيو والاتقابته كناف ربك ناك جلو يا أيها الذين يا ورّ ربك أمن استعينوا قرقاتي فتلا عبادة ربي الرد بالصبر والصلاة صبر في صلاة قرقاتي فتلا معسي الرتاء الرد صبر في صلاة قرقاتي خيري صبر في صلاة قرقاتي <سؤال> إن الله مع الصابرين، ربنا الآن ورصبر وراجع جراء معيان اسيدنين ربنا الآن ورصبر قبتي ربي الآن ورصبر قبط ربنا الآن ورصبر نوحي مجدد ربنا جعلنا نمس براء صفات غرغار صفات ، غرغار صعب وراجع إن دنياته آخران لهم صدا تجد ودعا سينها غاران لتاته ولا تقولون هنجدنا لمن يقتل في سبيل الله نما قرار ربي كيف تدعون هنجدنا اموات جركن دعو انجدنا بل احياء انما جركن جراثوا ولا كلا تشعرون هم بيتا مله اسم اسم ظاهر يوكل قام كسابات يدوا اذ نتفكات وانا جئت ان كن لكن إسان ننص الرب إساني بردت جيروته جيراته إساني سننبيتا مليء يو كان قبري بردخة جيراته إسان لمن جدتني يا الدنيس إسان قرو بردخة جيراته لا جدا آيان تني عذابني قبريتي في نعمة قبري الله جيرجتو فرقانو ساتجتو وَلَنَبْلُوْا أَنَّكُمْ إِسِمْ مُكْرُوا الْأَفْتَيْنَ يو بشيء من الخوف Soda wahitin isin sada chisudan walju'i belan isin beles suran namnyo Garawan garwan sadaatesan itti esu barbada akagarar rabbi desani namnyo belahi rabbi isaka data jame belahi yadate tinin rahmata isani goda كنافل <سؤالي> لبون الامنماتوني يو لمن كان قبعتي غرابة بيتي ذي بيتجت طودا كنافولا من بشائم من الخوف وهي في والجوع بلان ونقص من الاموال هراتس ارئسونا والامفث لبته سنلا ارئسونا والثمرات في رئيس فجعه فتن الرّب اللّه السودان في المقر الرّئي الرّتيوك ثبت ثلاثة من درجتني وبشر الصّابرين صبروا واحد سنين السودان لُبُونِ سِمُكُورَجَ دَالُبُ وَجِيسُ وَدَانْ جِيْهَادَتْ تَاْهِيْنَا أَكْسُ مَكَرَا رَبِّي كَيْسَتْ دُؤُ يَوْ كَانْ سِرِرَتْ دُؤُ تَاْهِيْنَا فَرُوتْ يَتْ سِنْرَافِرِ إِزِنْ فَجَافَتَنْ إِرْقِيسُ وَدَانْ آفَاتْ أَدَّا إِتْ إِرْجِيهْ إِزِنْ جَلَا بَلَّيْسُ وَدَانْ سِمُكُورَجَ دَا كُنْ حُنْ دِينُ يُو يَوْ إِرَتْ عرو ونقص من الأموال جدي، هرو الر الريسوران جدي، والثمرات في أموال ما لا تداني رأيوك، يدخل ما تداني روع، إيجامي دبته، خاصي دبته أجتوك. يوكاني ونقص من الثمرات جتلون ثمران في رئونة اتبانه إلمن جتلو، إلمن في رئونة ثمرات دمتي ثمرات الفؤاد دمتيتين يا ممتي وبشر الصابرين غمچي فيا محمد يا رسولتين وركن ركت صبري اثرتي ورى صبره غمچي سونكوني ورى يروا مصيبان انسان ثويته رب رتي ابسي يدوا جنتا انسان نمن ربي جا إسحاق الرافداتي رتسببري جان نسقلا جدًا نمن إلما ربي الرافداتي تنين إتسببري بياك يا ما جان نسقلا جدًا اللذي إن إذا أصحابهم إسانن سنيو إسان تويته وراء يو إسان تويته مصيبة مصيبة نم ما تبنيكني قالوا وراء جدًا إن جئتوني جئت أنا مني مصيبة أنا سأتويتة إتيركتو نمامك كرامي إتنتي فموجتوني جئت أنا جئتوني جئت بريدو نمني يومك كرامي إتنتي فم إتنتوني جبر ما رب بيتي في أقسما أني جبرت جكية تسيغوثاكي ججتشا أكرر وكيسا كم أقسم كائن سجويك ما يجدتو إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله نتي قبروت من ربيتي ربما ندفنه. وإنا إليه راجعون. نتي أكسما جار مربي كينا سن ديبنا جدتو. ربما نهده جار مربي كينا ديبنا جدتو. أولئك جركنا عليهم صلوات من ربهم. إسان الرت جيرا صلوات يوكا الرحمن ربي إسان الراتا ته صلوات تجچون ما اني ارار مرربي تجچو ارارم ربي إسان الراته إسان الرت جيرا ورحمت الرحمن ربي لا إسان الرت جيرا وأولئك هم المهتدون جركوني ورقجيله جده صلوات تجچون استيتتي فارو غاري فاروغاري غاريفي أرا رما جاه رحمة أول درو في سلواتا فارو غاري غونا يوكان مقترا غونا رحمة أممته نو يو رحمة مغونا جتتو يوكان يستدي سلواتا رحمت إرجع رحمة تاته رحمة جتكون شنكا يستنير رأوه جتتو ولا عليهم سلواتن جَاءَكَ رَحْمَةٌ رَبِّكَ إِذْ آنَرَ رب التِّجَارَةَ وَرَحْمَةٌ رَحْمَةِ رَبِّكَ إِنَّ كَيْسَ رَجِرَانَ إِنَّ الرَّافِضُونَ كَيْسَ رَالتِّجَارَةَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ جَرِّكُونِي وَالرَّقَجِيلُ دَجَ رَبِّكَ نَا مَالِ فِي جَنَّانَ وَانْكَارَ غَارِي إِتِنْقَجِيلَن سَنَ نِجِتْشَا رب ذكرني رب وان ثم قررت صبرني عبادا يوم قر من إنا لله وإنا إليه راجعون جفُورا ربي إشاني في عبودي جموعا قررني في جفّة جرت قني مهتدونا أجل وراء أجل ربنا سلطانه تعالى درسي نتعرّف مت العبتي درسي أفتونها قبل جل نطي نعهرب بخيت سجراتا